إِلَا فِ الرَّعونَ وَهَمَانَ وَقَضُونَ فَقَاُ فَقَاوا سَاحِرُ كَذذَّبَ فَلَمْن مَّ جَ أَوُم بِحَققِ مِنْ نِعدِنَا قَاُ قَتُلُ قَاُ قَتُلُ أَبَنَا واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ظلال وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم إِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُوسَى إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلّ مُتَكَبِّرٍ من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا, أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وَقَدْ جَاءَكُمُ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَسَعَلَيْهِ كَذِبٌ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمُ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ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 وَمَا أَنذِيكُمْ إِلَّا سَفِيلٌ رَشَادَ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوحٍ عَادٍ وثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُولَّى الْمُدْبِرُونَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللَّهِ مِن عَاصِمٍ ومن يضلل الله فما له من هاد الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 آمن. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى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 كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَنَا نَبْنِي لِصَرْحٍ لَّعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ اسْمَ السَّمَاوَاتِ فَاطْلَع إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَمَا كَانَ فِرْعَوْنُ إِلَّا فِي تَبَاهٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ يا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ يَدَاهُ الْقَرَارُ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً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 يرزقون فيها بغير حساب الله